فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقلتمهم فشد الوثاق فإما من بعد فإما من بعد وإما في ذائ أن حتى تضع الحرب أو زارها ذلك